فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُو قَمِه عَ خَوفِِّ فِ الرَونَ وَمَلَئِهِم أَف إَِجُب وَإَِّ فِعَونَ لَ عَم فيِيأَْغِ وَإِن جُولَ في مِنَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ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 وَأَم حَنَ إِلَ مُسَ وَأَخِيهِِ أَ تَبَو وَآِقَومِكُمَا بِمِصْ رَبُيُوتَ وَجَعَوا بُيوتَكُ بمكِبَ لََ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّ فنال يضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا لا يروا العذاب الأليم